أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين حج لا أشد منهم بطشا فنقبوا في in <تصفيق> وَلَقَدْ خلقنا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ni yeah, a yeah. تصبر على ما يقولون وسبع بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل يك قعب لا الشمس يغوص <تصفيق> يا قابل طلوع الشمس فصبر <تصفيق> سبحه وادى السجود ونستنى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس mil alame yekulun das mil لا طلوا الشمس قبل الورب ومن الليل فسبت وإذ بار السجود All bon. I'm نحن أظلم بما يقول رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأغطش ورجع رقاها والأرض بعد ذلك لفضيله الدكتور اي اله ا واخرجوا يوم يتذكرون إن in مأم ظار يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب سماء ذات الرجع والأرض ذات الصدق بسم الله الرحمن وقال الإنسان في كبد تاح فلقته امنطبت من وما Mm-hmm. <clears throat> رقب فكر قبة أو أطعم في يوم ذي الس كثيرا ذام طرابي أو مسكينا ذام الترابي ثم